السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الصوت مسموع بارك الله فيكم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة، وكل ضلالة في النار فما زلت معكم في التعليق على كتاب إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وكان الدرس الماضي في بيان السراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه ونهينا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 إلا هالك انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله قد سبق بيانه في الدرس الماضي في بيان الصراط المستقيم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 فقوله رحمه الله لا يحصل ذلك يعني سلوك الصراط المستقيم والسلام من الانحراف عنه لا يحصل إلا بالتمسك بالكتاب والسنة هذا الأمر الأول أن يتمسك المسلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بكتاب الله والأمر له أمر لأمته وقال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والاعتصام هو التمسك بالكتاب الكريم وكتاب الله وحبل الله هو القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض من السماء إلى الأرض فالله جل وعلا أمر نبيه بالتمسك بالكتاب وأمر الأمة بالاعتصام به بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن ومؤيدة له وموضحة والله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعلق الفلاح والنجاح على طاعة الله وطاعة رسوله في مثل قول الله جل وعلا وما يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الفلاح والنجاح والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن طاعته نجاة من الغواية وأن أمره واجب أن يتبع كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلق الفلاح والنجاح في ذلك فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة والسير, بس والسير بسيرهما يعني أن نسير على الخط الذي خطه لنا الكتاب والسنة كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه خط مستقيم وكما في حديث النواس أن الصراط المستقيم الذي يجب علينا أن نتبعه هو الإسلام هو ما جاء في الكتاب والسنة والوقوف عند حدوده ما عدم تعدي حدود الله عدم تعدي ما حده الله لنا وما حده الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وفي عدد من الآيات يحذر رب العزة والجلال من تعدي حدوده فقال سبحانه وتعالى لما بين بعض أحكام الصيام قال تلك حدود الله فلا تقربوها في آيات أخرى كما سيته فلا تعتدوها في هذه الآية يبين أهمية عدم الاقتراب من تعد الحدود فضلا عن تعديها فهو أشد فالنهي عن قرب الحدود هو للاحتياط وحتى تسد الذريعة التي قد تكون موصلة لتعدي حدود الله سبحانه وتعالى وقال جل وعلا بعد ذكر الطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون هذا ذكره بعد الطلاق وهذلني أن يتعد أحد منهما حدود الله هل الصوت مسموع نعم فلا يجوز للعبد أن يتعدى حدود الله وأن لا يتجاوز ما شرع الله له إلى ما نهاه عنه وقال سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الميراث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم فحدود الله من أطاع الله ورسوله فلم يتجاوزها فإنه موعود بدخول الجنة وهو يكون قد فاز فوزا عظيما أما من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله قال سبحانه ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كفرة الظهار حرمة الظهار وكفارته قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وقد أمر في وقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فالوقوف عند حدود الكتاب والسنة واجب على كل مسلم ويتحقق هذا الوقوف بمعرفة ما شرعه الله فيؤدي الواجبات فلا يتعدى الحدود بالتفريط بالواجبات ويعرف ما نهى الله جل وعلا عنه فيقف عند حدود الله فلا يرتكب المحرمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا بين أصحابه فاستأذن عليه رجل فتوسط له أخوه فدخل، فتكلم مع عمر رضي الله عنه بكلام أغضب عمر رضي الله عنه فهم به يعني أراد أن يعاقبه فقال له أخوه رضي الله عنهم جميعا يا أمير المؤمنين إنه من الجاهلين والله جل وعلا يقول أعرض عن الجاهلين قال عبد الله بن عباس فسكت عمر وكان وقافا عند حدود الله وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه مباشرة لما سمع الآية سكت وسكن غضبه رضي الله عنه فهكذا المسلم يكون وقافا عند حدود الله وقافا عند كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك يعني التمسك والسير بسيرهما التمسك بهما بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما هذه الأمور الثلاثة يحصل بها تجريد التوحيد لله تجريد التوحيد لله بمعنى تصفيته وتنقيته من الشوائب تجرده مما يشوبه مما يضعفه أو ينقضه فالتجريد التوحيد يكون بتحقيقه بالاتيان بفرائضه وكماله الواجب والحرص على الكمال المستحب فهذا من تمام التجريد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن يقدم طاعة الله على طاعة من سواه وأن يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواه فإذا قدم طاعة الله على طاعة من سواه جرد التوحيد لله وإذا جرد وإذا قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواه من البشر من سواه من المخلوقين فحينئذ تحصل أو يحصل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقولوا من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم قولوا والرسول الال هنا العهد الذهني أي الرسول الذي تعلمونه والذي بعث إليك وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين يطيعون الله ورسوله موعودون بأنهم يكونوا يوم القيامة محشورين مجموعين في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهؤلاء الأربعة أصناف هم أهل النعمة التي تمدح نعمتهم التي أنعم الله بها عليهم وأعلى المراتب النبوة والرسالة فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم أعلى مراتب المنعم عليهم وفي أعلى جنان الخلد ثم في المرتبة بعدهم الصديقون وهم الذين واضبوا على تصديق الأنبياء والمرسلين وعلى العمل بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الصديق صديقا لكثرة تصديقه ولأن وصف الصدق ولأن وصف التصديق والصدق في الاتباع صار ملازما له فالصديقون مسلمون لأنبياء الله ورسله يصدقونهم في جميع ما أخبروا ويصدقون في اتباعهم وفي اقتدائهم وليس من شرط الصديق الا ان يكون معصوما بل يخطئ الصديق من وصف بانه صديق يعني قد يخطئ لانه بشر غير معصوم اما العصمة فهي للانبياء عليهم الصلاة والسلام فهي للانبياء والمرسلين يقول شيخ الاسلام رحمه الله ليس من شرط الصديق ان يكون معصوما وليس من شرط الصديق أن يكون معصوما المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين الشهداء وهؤلاء الشهداء قوم بذلوا أرواحهم في سبيل الله وفي سبيل نصرة الدين وفي سبيل نصرة الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام بالحق والهدى فهؤلاء شهداء شهدوا على صدق النبوة والرسالة أشاهدوا في ساحة المعركة بريق السيوف في سبيل نصرة الدين واصطفاهم الله عز وجل شهداء وكذلك من الشهداء قوم من أهل الإسلام ابتلاهم الله ببلوى عظيمة أو قبض أرواحهم في هيئة معينة رفعت منازلهم وأوجبت لهم وصف الشهادة كالغريق والمبطون ومن مات في الحريق والمرأة في نفاسها ورحو ذلك من الأمراض التي ورد النص فيها أن من مات في ذلك الحال فإنه يكون شهيدا وهذه خصيصة لهذه الأمة أن وسع هذا الصنف وأمة الإسلام أمة مرحومة تعمل قليلا وتؤجر كثيرا وفضل الله عليها سابغا ونعم الله عليها لا تعد ولا تحصى فيجب علينا شكر هذه النعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الوصف الرابع الصالحون وهم الذين صلحت أحوالهم واستقاموا على الشرع لكن لم يبلغوا في الدين والاتباع مرتبة الصديقين والشهداء والأنبياء كلهم صالحون والصديقون كلهم صالحون والشهداء صالحون لكن المراد بالصالحين هنا من هو دون أولئك الثلاثة أصناف فالذين في المرتبة الرابعة هم الصالحون الذين دون الشهداء وإن كان أولئك السابقون كلهم صالحون والله أعلم وحسن أولئك رفيقا قال وهؤلاء المنعم عليهم هم الذين أضاف الصراط إليهم في فتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط للمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالله جل وعلا أمر عباده أن يقول في صلاتهم اهدنا يعني دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا لسلوكه فالهداية هنا في هذه الآية أتت بالمعنيين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام ومن أراد الله الخير له دله وأرشده على الصواب ومن أراد إغواءه حجب عنه الحق والهدى ولو كان أمام عينيه فالهداية فضل من الله ونعمه واليوم أنتم ترون في الأمم الكثيره من لا يستجيب لداء الحق ومن يعمل الباطل والمنكر وهو يظن ويحسب أنه يحسن صنعه أناس يعبدون الأحجار والصخور والمغارات والكهوف وأناس يعبدون الفروج وأناس يعبدون البقر وأناس يعبدون البشر هذا يعبد عيسى عليه السلام وهذا يعبد عزيرة وهكذا وهذا يعبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلهم كفار فهؤلاء حجب الله عنهم الهداية ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، لا فلم يدلهم ولم يرشدهم ولم يوفقهم لسلوك هذا السبيل كذلك في أهل الإسلام أنفسهم تجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون القرآن ومنهم من يقرأ الأحاديث لكن يحجب عن الهداية فلا يهتدي بنور القرآن ولا يهتدي بضياء السنة بل ينحرف عنهما ويتبع غير سبيل الكتاب والسنة أنت أيها المسلم أيها السلفي تقرأ الآية وهي اهدن الصراط المستقيم ويقرأها يعني أكثر من مليار مسلم أو زيادة على المليار وبع ذلك يحجب عن هدايتها عن هداية الله وعن الاستفادة من هذه الآية أمم لا يحصون أناس يحجبون عن الهداية بعدم بلوغها لهم وأناس يحجبون عن الهداية بعد بلوغ ما يرشدهم ولكنهم لا يرود الحق أنتم اليوم ترون أنتم اليوم ترون ردود أهل السنة على الرافضة وبيان بطلان هذا المذهب وهو مذهب الرافضة بالأدلة الواضحة الصريحة ومع ذلك هم يقرؤون هذه الأدلة ولا يفهمونها كأنها بلغة غير العربية استعجمت عليهم مع أن القرآن بلسان عربي مبين لكنهم لا يفهمونها كذلك في من ينتسب إلى كذلك في الأشاعرة والماتريدية يعني شيء غريب وعجيب الهدية بتوفيق من الله جل وعلا كما ذكرت لكم سابقا أن شيخا من مشايخ القراءة والقراء وكنت قد درست عليه ج... أعرضت عليه المصحف كاملا قراءات قالون وإلى سورة الأعراف من قراءة ورش كلا معه مرة قلت له بعد أن جلست تقريبا ربع ساعة وأنا أذكر له أدلة العلو علو الله سبحانه وتعالى بذاته على العرش وأنه عال على مخلوقاته سبحانه وتعالى فلقنته كما يقال الإجابة لقنته عقيدة السلف في علو الله جل وعلا وبعد هذا التلقين الطويل والأدلة الواضحة من الكتاب والسنة التي يفهمها عندنا الصبيان وهذا عالم كان في وذلك الوقت عمره ممكن نحو سبعة وخمسين سنة توفي عفو الله عنه وأفضل إلى ما قدم هذا الشيخ محمد طاهر الرحيم الباكستاني المقرئ المشهور قلت له أين الله قال في كل مكان قلت يا شيخ الله في بطني قال نعم كما يشاء قلت الله في هذا الكأس وكان عمامي كأس فيه ماء ثلاث أربعة الكأس مملوء من الماء قلت الله في هذا الكأس قال نعم كما يشاء سبحان الله أنا اندشت قلت يا شيخ إذا قلنا الله عز وجل عال على خلقه كما يشاء كما تقول أنت الآن كما يشاء فلا يكون هناك تشبيه ولا تمثيل وتكون قد وفقتها الكتاب والسنة قال لا إذا قلنا فوق العرش هذا تشبيه لكن يقول في بطني في الكأس في كل مكان كما يشاء هذا ليس تشبيها فانظروا إلى انتكاسة العقول أنا وإياه نقرأ الدليل ولكنه هو يفهمه فهما مقلوبا محجوب عن الهداية مع أنه عالم ودرس على علماء ومصنف عنده مصنفات ويحفظ القرآن بالقراءات العشر متقن للقراءة ويصلي مع الجماعة ويقوم الليل وحتى لما يصلي مع الجماعة تراويح يقوم بأعمل بالن... يأ... يأ... جماعة أخرى بعد التراويح ويبدأ يقرأ بالقراءة مع أصحابه وتلامذته. يعني رجل يعمل لكن محجوب عن الهداية غير موفق في العقيدة كحال كثير من الناس يحجبون عن الهداية. فالإنسان إذا هداه الله عز وجل منهج السلف يحمد الله على النعمة اليوم أنتم ترون في فتنة علي الحلبي يعني أدلة واضحة كالشمس في بيان الحق والهدى رسالة عمان فيها أشياء غلط ومنكرة وخالفة للعقيدة الإسلامية وخالفة لأصل دين الإسلام ونبين لهم بالأدلة والبراهين هذا الأمر ومع ذلك يقولون يقول شيخهم وكبيرهم علي الحلبي هذه ألفاظ مجملة ممكن أن نحملها حملا جيدا انظروا كيف تطيش العقول والأدلة واضحة كذلك في تأييده لمحمد حسان في المظاهرات الأمر واضح كالشمس لكن هو الأمر مظلم عليه محجوب عن الهداية يرى الأدلة فلا يفهمها كما نفهمها يفهمها فهما باطلا كفهم ذلك الذي يقول الله في كل مكان ويقول في بطني وفي كل وفي الكأس أيضا كما يشاء بشبهت كما يشاء فهؤلاء محجوبون عن الهداية فلذلك نحن نقول نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية وأنبصرنا بهذا الأمر يعني لابد يا أخي السلفي أن تشكر نعمة الله أنها هداك وأنتم تعرفون أيها السلفيون كم لكم من الأصدقاء والأصحاب وبعض الناس دكاترة ما عقولهم يصبحون ناسا غير الناس الذين كانوا من قبل فلذلك الإنسان إذا ثبته الله على السنة وهذا أول واجب عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن يسأل الله الثبات على الهداية بعض الناس يقول الأمر سهل ولا يقول لكم الأمر واضح لكن الهداية هذه صفة لله جل وعلا يهدي من يشاء التوفيق بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولو أنك أتيته بالأدلة ولو نزل عليه يعني ملك من السماء يقول له الحق ما اتبع الحق خلاص إذا حجب الله عنه الهداية فلن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله جل وعلا يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي هو الذي يوفق هو الذي يلهم للحق والصواب فنسأل الله جل وعلا أن يثبتني وياكم على السنة وأن يثبتنا على الحق وأن يهدينا يهدي الصراط المستقيم وأن لا يحجب عنا نعمته وفضله وهدايته فإذا حجبت عنا فلا يستطيع أحد من الناس أن يرد إليك هذه النعمة فحافظ عليها أيها السلفي بشكر هذه النعمة والثبات والابتعاد عن شبهات أهل الأهواء لأن من أسباب سحب وأسباب حجب الهداية عنك مخالطة أهل البدع وهذا من أسباب غواية علي الحالبين وخالطت أهل البدع والتساهل معهم وعلى رأسهم عدن عرعور بقي يخالطهم يخالطهم يخالطهم وكذلك حياء التراث وغيرها يخالطهم حتى أفسدوا عليه دينه فسد فسد تصوره فسدت عقينته صار من أهل البدع بعد أن كان من أهل السنة وينصر السنة فالهداية بيدل أنحمد الله سبحانه وتعالى النعمة ونسأله الثبات على السنة قال ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم نعم ما أعظمها من نعمة وما أشرفها من مرتبة تعطاها أن تهدا إلى الصراط المستقيم وتجنيبه السبل وتجنيبه السبل المظلة يعني أن يبعد عنك الأهواء والبدع والسبل المنحرفة قال وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك يعني على الطريق الواضحة الصراط المستقيم كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كن هارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهذا الحديث هو جزء من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. ولكن ليس في الحديث الصحيح ذكر لفظة المحجة لفظة المحجة وإنما تركتكم على البيضاء فهذه الرواية رواية المحجة البيضاء ليست رواية صحيحة إنما الرواية الصحيحة هي بلفظ البيضاء والحديث بلغ قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا لهالك ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد قاعد هذا هو اللفظ الذي ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ولم ترد في ما أعلم لفظة المحج البيضاء إلا في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي خرجه أبو نعيم في الحلية في الحليه ومعرفة الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تستخلفوا عليا وما أراكم فاعلين أن هاديا مهديا يحملكم على المحجة البيضاء يحملكم على المحجة البيضاء وأخرجه هذا الحديث أيضا الشجري في أماليه أمالي الشجري خرج أيضا هذا الحديث وهو من طريق صفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة الحديث وزيد هذا وثقه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ثقة مخضرم وأبو أسحاق السبيعي معروف لكن النظر يحتاج في السند إلى سفيان الثور قبل ذلك يحتاج إلى شيء من البحث في هذا الحديث يحتاج إلى بحث <تصفيق> لأن هناك بعض الرواة قبل سفيان الثوري يحتاج الأمر إلى نظر في هؤلاء الرواة حتى يكون الأمر يعني منضبطا وواضحا. فإن صح هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه فيصح أن يقال المحجة البيضاء لكن هو الكلام من حيث المعنى صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء يعني على الطريق البيضاء على الطريق الواضحة أو الواضح المستقيم فهذا معناه صحيح لكن النظر إنما يكون للإسناد فقط لا غير الله أعلم ولو صح الإسناد إلى سفيان الثوري فإن هذا الإسناد حينئذ يكون صحيحا لو صح الإسناد إلى سفيان الثوري فإنه يكون صحيحا لأنه من طريق محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق الصنعاني عن النعمان بن أبي شيبة عن سفيان الثوري فهذا الإسناد يحتاج إلى نظر من جهتين الجهة الأولى وهو ابن أبي السري والثاني الذي هو النعمان ابن أبي شيبة وقد روى ابن شبه في تاريخه تاريخ المدينة علي بن عباس رضي الله عنه يعني فيه تقريبا نحو وإن أخلقهم أن يحملهم على المحجة البيضاء الأصلع يعني علي رضي الله عنه <تصفيق> قال ابن أبي نعيم رحمه الله رواه من طريق الطبراني. قال حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي حدثنا ابن أبي السري حدثنا عبد الرزاق حدثنا النعمان ابن أبي شيبة. وهذا ابن أبي السري قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف. وقال الذهبي كذبا ويسمى الحسين ابن المتوكل ابن عبد الرحمن ابن حسان الهاشمي مولاهم قال أبو داود ضعيف وقال أبو عروبة كذاب وهو خال أمه وقال ابن حبابان في الثقات يخطئ ويغرب يخطئ ويغرب فهذا الاسناد يعني إلى سوفيان لا يصح والله أعلم إذا الحديث الصحيح ليس فيه لفظة المحجة وإن كان المعنى صحيحا وإن كان المعنى صحيحا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها وهذا كما ذكرته لكم هو من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنهم وقد بحثت في هذا الحديث سابقا كما بعث غيري أيضا ليقف على لفظة المحجة البيضاء في هذا الحديث في الكتب المسندة فلا يوجد إنما يوجد في كلام العلماء المتأخرين يعزون الحديث بهذا اللفظ وهو لفظ لم يرد بإسناد في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وإنما ورد فقط تركتكم على البيضاء والله تعالى أعلم وليلها كان هارها يعني من الوضوح فليس فيها ظلام بل كلها نور وضياء لذلك هي بيضاء لا يزيغ عنها وينحرف ويبتعد عن الصراط المستقيم إلا هالك نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا للصراط المستقيم وأن يجنبنا صراط أهلي الضلال والانحراف وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ويعفِر أن يغفر لنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.